ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادفين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافمون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلفه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين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 وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقينا وما أنتم له بقادين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالثون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 قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين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 ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمفردين ابي عبادي اني انا الغفور الرحيم وَأَنَّ عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إِذْ دَخَلُوا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل نُبَشِّرُكَ نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني عَلَى على السَّنِيَ مسني الكبر فبم تبشرون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 وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تكمون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مغرضين وكانوا ينحتون من الجبال بلوتا آمينين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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل إِنَّ ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم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 فوربك لنسألنهم أَجْمَعِينَ عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أَنَّكَ يضيق صدرك بما يقولون